انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي واصعدني من جب الهلاك من طين الحماه واقام على صخره رجلي ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمه جديده تسبيحه لإلهنا كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب كيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب كما هو مكتوب ما لم ترى عينه ولم تسمع أذوه ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه